اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم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 أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النهار ومن شر حر النار أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي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 ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد